بوك تو تيتا ديتا ديت ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون اشكورة افولي ومدالة تو ماضي الافعال المساعدة اثنين ماضي الافعال المساعدة اثنين ديالي ام نكمونت تلوانته مع كوكولون لم يريد ابني ان يلعب بالدميه لم يريد ابني ان يلعب بالدميه فايزا ايمه نكمونت تلوانته فوتبول لم تريد ابنتي ان تلعب كره القدم لم تريد ابنتي ان تلعب كره القدم غويا ايمه نكدونت تلونتي الشح معي لم تريت زوجتي ان تلعب معي شطرنج لم تريد زوجتي ان تلعب معي شطرنج فميتي مي نكدونين تدين شتيتيه اراد اولادي ان لا يقوموا بنزهه اراد اولادي ان لا يقوموا بنزهه Atanuktonin të rregullonin dhomën. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Atanuktonin të shkonin në shtrat. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Nuk i lejohej ta hante akullore. لم يسمح له <أزد language> أن يأكل آيس كريم لم يسمح له أن يأكل آيس كريم نو كي ليويه تانتي شوكولاته لم يسمح له أن يأكل شوكولاته لم يسمح له أن يأكل شوكولاته نو كي ليويه تانتي كاراميل لم يسمح له أن يأكل بونبون لم يسمح له أن يأكل ملبس مليوهي تديشiroja vetes diçka سمح لي أن أتمنى لي شيئا سمح لي أن أتمنى لي شيئا مليوهي تبليه ان فستان سمح لي أن أشتري لي ثوبا سمح لي أن أشتري لي ثوباً. ما لي أهي تمريني كوب شوكولاتة. سمح لي أن آخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن آخذ لي حبة شوكولاتة. أتليجو هي تبي دوان نأروبلان. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك ان تدخن في الطياره؟ اتليو هي تبيير نوسبيتال هل سمح لك ان تشرب بيره في المستشفى؟ هل سمح لك ان تشرب بيره في المستشفى؟ اتليو هي تمرين ميداتن هوتل هل سمح لك ان تدخل معك الكلبة الى الفندق؟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 كان يسمح لهم ان يلعبوا طويلا في الفناء كان يسمح لهم ان يلعبوا طويلا في الفناء يولغيه ترمينسوار جات كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا